ذكر عن أحد الأخوة انه كان مجاورا لشيخ من المشايخ له فضل، فكان يدخل في قلايته كل يوم ويسرق ما يجد فيها، وكان الشيخ يفهم ذلك ولا يوبخه ولا يعاتبه، بل كان يكب ويزيد على وظيفته في عمله ويقول في نفسه لعل الأخ إنما يفعل هذا بسبب الحاج. وكان الشيخ شديد التعب والكد بسبب ذلك لدرجة أنه ما كان يفضل له ما يأكل به خبزا فلما حضرت الشيخ الوفاة أحاط به الأخوة فنظر وإذ بذلك الأخ الذي كان يسرق متاعه بينهم فقال له ابن مني يا ابني واندفع يقبل يديه ويقول يا إخوة أنا أشكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السماء. فلما سمع الأخ ذلك رجع إلى نفسه وندم على فعله وكان ذلك سببا في توبته من قول البابا أثناسيوس الرسولي قد يعرض أن يقول أحد أين هو زمان الاضطهاد حتى كنت أصير شهيدا. فقول له أنا والآن يتجه لك أن تكون شهيداً إن أرد متعن الخطيئة أمت أعضاءك التي على الأرض وبذلك تصير شهيداً باختيارك فأولئك الشهداء كانوا يقاتلون ملوكاً ورؤساء جسديين أما أنت فإنك تقاتل ملك الخطيئة محتالاً عنيناً والشياطين رؤساء الظلام أولئك كانوا ينصبون للشهداء عقوبات مختلفة لأجل عبادة الاصنام فتفطن الآن فإنه توجد مائدة ومزبح وصنم مرزول وقد يكلفون العقل للسجود فالمائدة هي نهم البطن والمزبح والتلزز بما دس من الأطعمة والصنم هو شهوة الذنب المرزولة والمصورة التركيب الأبخام وكذلك فان من واظب على اللذات وتعبد للزنا فقد جحد يسوع وسجد للصنم لان له في ذاته صنم الزهره وهو لذة الاقسام القبيحه ومن كان مغلوبا من الغيظ والغضب فقد انكر يسوع وله في نفسه المديح الها وهو يسجد للغيب الذي هو صنم الجنون وان غلب لحب الفضه وأغلق تحننه عن الفقراء فقد كفر بيسوع وعبد الأصنام لأن له في نفسه صنم عطارد وقد عبد البرية كلها دون باريها فإن أنت ضدت هواك من هذه الأمور وتحفظت منها فقد وطئت الأصنام وصرت شهيدا والرب يسوع المسيح يساعدك قصد راهبان أحد الشيوخ وكان أحدهم شيخا والآخر شابا فشكل أكبر من الأصغر فتأمل الشيخ إلى الشاب وقال له اصحيح ما قاله عن؟ فقال نعم يا أبانا لاني أحزنته ثم فكر الشاب في قلبه وندم على ما قال وقال لست أنا بل هو الذي أحزنني إلا إني جعلت اللائمة على نفسي بكلامي وتوقف ولم يقدر أن يجيب بشيء آخر وإن الشيخ صاحب صوته فقال له لماذا صحت يا ابانا فأجاب بأنه عند دخول هذين الراهبين عندي رايت زنجيا واقفا قدامهما وبيده القوس ونشاب أي سهم وكان ينشب نحوهما أي صوب. وما كانت النشابة تصيب سوى سيابهما فلما تذمر الشاب أرسل الزنج النشاب نحوه فكادت تقتله من أجل ذلك كان صراخ هذا عليه كي لا يقتله ثم أن الأخوين سأل من الشيخ شفاء العارض فقال لهم الشيخ متى وقعت بينكما خصومة فتذكر الزنج فيكف تاثير الخطيه عنكما فعادا وفعل ذلك وشفيه سال أخ شيخا قائلا ما هو نياح الراهب فقال التواضع لان بدونه لا يكون نياح وبمقدار نزوله في التواضع يكون مقدار صعوبه الى علو الفضيله فسأله أيضا فكيف تقتل النفس الفضيلة فقال اذا هي اهتمت بزلاتها وحدها قال ام بايليا أي مقبرة للخطية حيث تكون التوبة وأي من فعل المحبة حيث تكون الكبرياء كان أحد الرهبان صامتا وقد شاع فضله وعمله فزاره في أحد الأيام إثنان من الفلاسفه فقام وصلى وسلم عليهما وجلس صامتا يضفر الخوص ولا يرفع نظره إليهما فقال له يا معلم إن ولو بكلمة واحدة، لاننا لهذا أتينا إليك. فأجابهم الراهب قائلا اعلما إنكما افنيتما أقوالكما لتتعلموا فخر الكلام وتحسينه، وأما أنا فقد أهملت العالم وأتيت إلى ها هنا. لا لاقتني جودة الكلام بل السكوت. فلما سمعوا قوله أعجبوا كثيرا وانصرفوا منتفعين منه جلس راهب من الرهبان في البرية صامتا في قلايا فضغط عليه الدبر وأقلقه وضيق عليه شديدا حاسا إياه على الخروب منها فقال في ذاته يا نفسي لا تتذبري من الجلوس في القلايه وإن كنت لا تعملين شيئا يكفيك هذا إنك لا تحزنين أحد ولا أحد يحزنك فاعرفي كم من الشرور خلصك الله لأن في سكوتك وصلاتك لله تكونين بلا هم يشغلك ولا تتكلمين كلاما باطلا ولا تسمعين ما لا ينفعك ولا تقصرين ما يضرك وإنما قتالك واحد وهو قتال القلب والله قادر أن يبطله وإذا اقتنيت الاتضاع عرفت ضعفي فعند افتكار الأخ بهذا صار له عزاء كثير في صلاته في بعض الأوقات كوت الأنظم قريص بالعظمة وهو في قليته وحسه الفكر على الخروج منها والذهاب إلى روميا لينفع كسرين بحسب ما أملته عليه أفكار العظمة فلما ألحت عليه الأفكار بذلك ألقى بنفسه داخل قلياته عند بابها وأخرج رجليه من الباب ثم قال لأفكار العظمة اخرجوني إن قدرتم فإني لم أخرج طائعا فإن لم يمكنكم ذلك فلن أطيعكم ولم يزل ملقى وهو يقول هذا الكلام إلى النيل حيث اشتد عليه القتال والأفكار وأخيرا أخذ قفة وملأها رملا وحملها وبدأ يطوف بها البرية حتى لقيه القديس في فقال له ماذا تحمل يا أبتاه أعطني إياه ولا تتعب أنت فقال له أريد أن أشقي من يشقيني فإنه إذا ما نالته الراحة سبب للأصفار والشقاء فاستمر هكذا إلى أن كفت عنه الأفكار فرجع الى قلايته وهو يشكر الله سلل الشيخ لماذا تقاتلنا الشياطين جدا فقال لاننا طرحنا سلاحنا اعني الطاعة والاضطباع والمسكنة قال الشيخ اذا لم يأت علينا قتال حين ازل ينبغي لنا ان ناضطبع جدا عالمين ان الله لمعرفته بضعفنا رفع عنا القتال وان افتخرنا يرفع عنا ستره فنهلك سئل الشيخ ما هو كمال الراهب فقال الاطباع فإذا بلغ الإنسان إلى الاطباع فقد أتى إلى الكمال قال أحد الشيوخ إذا قال الراهب لصاحبه اغفر لي باطباع تحترق الشياطين قال شيخ إن جاءتك حسنة عظيمة وبدأت تفتخر فانظر في نفسك لعلك حفظت الوصايا فتحب نبوطيك وتفرح بصلاح عدوك وتحزن لحزنك وتحسب نفسك عبدا بطالا وانك اخطا كل الناس وان لا تفتخر اذا قومت كل صلاح حيث انه يجب ان تعلم ان هذه الحسنه تهلك وتبطل جميع الحسنات قال ام بيم كما ان الارض لا تسقط لانها اسفل هكذا من يضع نفسه لا يسقط وسأله اخ كيف استطيع الا اقع في الناس فقال اذا لام الانسان نفسه حين اذن يكون عند اخوه اقرا منه وأفضل واذا ظن في نفسه انه صالح حين اذن يكون عنده اخوه حقيرا ومهانا ويقع فيه قال الشيخ احذر بكل قوتك ان لا تقل شيئا يسهل اللائمه ولا تحب التصنع وقال أيضا ان نزل الى الجحيم فانه يصعد حتى السماء واذا صعدت العظمه إلى السماء فانها تنزل حتى الجحيم سال أخ ام أليمس في معنى تحقير الإنسان نفسه فقال له هو أن ترى كل الخليقة حتى البهاء أخغر منك وتعلم إنهم لا يدان. قال شيخ أحب أن أكون مغلوبا بالتضاع أفضل من أن أكون غالبا بافتخار وقال آخر لو لم يخضع يوسف للعبودية اولا لما صار سيدا لمصر وإن لم يخضع الراهب نفسه للعبودية أولا بكل تزلل ومسكنة فلم يصير سيدا على الأوجاع ولم تخضع له الشياطين من سيرة الأنبى بخوميوس في بعض الأحيان ظهر الشيطان للأب بخوميوس يتجلى بصورة السيد المسيح وقال له افرح يا بخوميوس لأني جئت لافتقادك ففكر في نفسه قائلا من شأن المناظر الإلهية إنها من لذة ذهبتها وحلاوة نعيمها تسبي تخيل مستحقيها إليها ولا يبقى لهم فكر آخر ولكن أفكاري الآن تروي فنونا وألوانا فوجده الشيطان مفكرا في استئصال الأفكار فقال الآب في نفسه اني كنت أفكر افكارا والآن فلا وجود لها وإذ قال ذلك في نفسه قام إلى الشيطان وهو باصد يده كمن يريد أن يمسكه وفي الحال صار كلخان وتلاشى. قيل عن ضعب الأباء إن الشيطان طراء له في شبه ملاك نوراني وقال له أنا غبريال قد أرسلت إليك أجاب الشيخ لعلك أرسلت إلى غيري وأما أنا فخاطئ فلما سمع الشيطان هذا الكلام منه بالتضاع اختفى ولم يراه كان أحد الشيوخ جالسا في قليته مجاهدا وكان ينظر الشياطين عيانا ويحتقرهم فلما رأى إبليس نفسه مكهورا من الشيخ ظهر له قائلا أنا هو المسيح فأغمض الشيخ عينيه فقال له الشيطان أنا المسيح وتغمض عينيك مني فأجابه الشيخ قائلا لا أريب أن أبصر المسيح هاهنا فلما سمع إبليس منه ذلك غاب عنه قال أور إني أبصرت إنسانا في البرية خيلت له الشياطين تغمات ملائكه ومراكب حافلة وملكا في وسطهم فقال له أيها الإنسان لقد أتقدت كل شيء إذن خر لي ساجدا وأنا أرفعت كما رفعت إيلي فقال الراهب في فكره أنا في كل يوم أسجد لملك المسيح فلو كان هذا هو المسيح حقا لم التمس مني السجود الآن ولما قال هذا في فكره قال إن ملكي هو المسيح وأنا دائما أسجد له وأما أنت فلست بملكي ولما قال هذا الكلام تلاشى ذلك الخيال للوقت هذا ما شرحه ذلك الأب أور كانه عن غيره وأما الاباء الذين كانوا معه فقالوا إنه هو هو الذي رأى ذلك حكى راهب تقي قائلا إني في حال سفري لأسجد في اورشليم جئت إلى موضع حيث كان هناك جرف عالي وفيه مغارة ومن تحته يوجد دير فدخلت إليه فقال لي سكانه إن أحد الرهبان أراد أن يسكن تلك المغارة وسأل الرئيس في ذلك فقال له يا ولدي إنك لا تقدر أن تسكن المغارة لأنك لم تخدع أسقام نفسك بعد ولا الام جسمك للقوة الناطقة كما لا زلت تجهل حيل ابليس المتفننة فالأجود لك أن تقيم بالدير وتخدم أباءك وتربح صلواتهم ولتبت وحدك مقاتلا شياطين خبساء ولكنه لم يقتنع فافسح له الرئيس في ذلك وصعد إلى المغارة ورفع السلم وكان أحد الأخوة يحضر له طعاما ويرفعه في زنديل. ثم أن إبليس الذي لم يزل محاربا للسالكين طريق الفضيلة ضبر له وهقا ليرميه في هوة الكبرياء ويأخذه أسيرا فظهر له في شكل ملاك نوران وقال له أعلم أيها الأخ إنه لطهر نيتك وشرف سيرتك أرسل الرب خادما لقدسك فأجابه الراهب وما الذي فعلته حتى تخدمني ملائكة قال له ذات إن جميع أعمالك جليله عظيمة إذ بزخارف بزخار في العالم وتنسك وتوافرت على الصوم والصلاة والسهر ثم انعزلت عن الرهبان وسكنت وحدك في هذا الموضع فكيف لا تخدمك ملائكة بهذه الأقويل وأمثالها نفخت النيل في ذلك الراهب وصار يأتيه كل يوم ويخاطبه بمثل هذا الكلام ثم أنه حدث في بعض الأيام أن رجلا وقع بين لصوص وسلب ماله فهذا جاء إليه فتقدم إبليس وجاء إليه في صورة ملاك وقال له إن إنسانا مقبلا إليه سرق اللصوص بيته ووضعوا ما أخذوه في مكان كيت وكيت فأتى الرجل وسجد تحت المغارة فأجابه الراهب من فوق مرحبا بك يا أخي قد عرفت حزنك إن لصوصا أخذوا حاجاتك وهي كذا وكذا وهي مخبأة في المكان الفلاني. اند خذها وصل علي فرجع الرجل إلى ذلك المكان ولما وجد أشياءه انزهل وأشاع الخبر بين الناس إن الراهب ساكن المغارة يعلم الغيب فأقبل إليه جمع غفير رجالا ونساء وأحداث متسائلين ودخل فيه الشيطان وصار يخبر كل واحد بما ناله في زمانه وبما يناله فلما سمع رهبان ديره عجبه كيف بلغ هذه المنزلة في زمن يسير وفي يوم الاثنين سامي أي أسبوع القيامة ظهر له إبليس وقال له اعلم أيها الأب إنه لحسن سيرتك فإن ملائكه سيرين مرسلون خلفك ليحملونك إلى السماء حتى تعاين المجال الذي هناك وإن الإله المتحن لم يشاء هلاكه فألهمه أن يطلع الرئيس على هذا الأمر فراسله بيد الأخ الذي يأتيه بالطعام فلما سمع الرئيس بذلك أسرع بالمضي إليه وقال له يا ولدي لماذا استدعيتني فأجابه قائلا بماذا أكافئك يا أبي عن جميع ما عملته مع حقارتي فأجابه الرئيس وماذا عملت مع منها الخير فقال خيرك علي كثير بك استحققت لبس هذا الذين بك سكنت هذه المغارة بك بلغت أن أنظر ملائكة بك الهمت بعلم الغيب فلما سمع ذلك قال له اانت يا شقي تنظر ملائكه وتعلم الغيب اما قلت لك لا تصعد الى المغاره لئلا تظلك الشياطين فقال الراهب لا تقل هكذا يا ابي المكرم اني بصلواتك انظر ملائكه وفي يوم الصعود ها انا عتيد ان ارتفع معهم الى السماء بجسدي هذا واذا وصلت الى هناك فاني اسال ربي يسوع المسيح أن يأمر بأن ترفعك الملائكة أنط أيضا لتكون معي وتعاين المجد الذي هناك فلما سمع الرئيس هذا لطم على وجهه وحدثه قائلا لقد جننت يا شقي وضاع رشدك ولكن على كل حال ها أنا مقيم معك حتى أعاين آخر امرك فإذا رأيت ملائكة في الأرجاس ثم انه امر برفع السلم واقام معه مصليا الابسطس وصائما فلما كان اليوم المعين لارتفاعه نظر الشياطين قادم اليه فقال لقد جاءوا ايها الاب حين اذن احتضنه الرئيس وصرخ بصوت جهوري ايها الرب يسوع المسيح ابن الله آزر الاخ المخدوع فارادوا اخذه من يد الرئيس فجزجرهم باسم الرب فما كان منهم إلا أن أخذوا وزرة الأخ وغاب مقدار ساعة وإذ بالوزرة أي ملابسه الخارجية ساقط نحو الأرض فقال له الرئيس أنظرت يا شقي ماذا فعلتين الشياطين بوزرتك هكذا أرادوا أن يعملوا بك ثم أنه أحضر السلم وأنزل الأخ معه إلى الدير ورسم له أن يخدم في المخبز والمطبخ مدة سنة وبذلك فكره قال القديس قسيانوس الرومي إنه كان إنسان شيخ اسمه إيرنيس هذا منذ أيام القلائل كابد سقطة يرسى لها قدام أعيننا ازدهزأت به الشياطين فهبط من تلك الرفعه إلى قعر الجحيم بسبب شزف الطريق الذي سلكه لسكن البراري مدة خمسين سنة مستعملا تقشف السيرة والنصف طالبا أبدا أطراف البرية والتفرد أكثر من كل أحد فهذا بعد الأدعاب الكثيرة تلاعب به إبليس وطرحه في سقطة سقيلة وسبب به للأباء القدماء اللزينة في البرية ولكل الأخوة مناحة عظيمة ولو أنه استعمل الإفراز لما لحقه ما قد لحقه وذلك إنه تبع فكره في الأصوام والانفراد بعيدا عن الناس لدرجة حتى أنه ولا في يوم الفصح المجيد كان يجيئه مع باقي الأباء إلى الكنيسة كي ويضطره الحال إلى أن يأكل مع الأباء شيئا مما يوضع على المائدة مثل قطاني أو غيره لئلا يسقط عن الحد الذي حدده لنفسه من النسك، فهذا ظهر له الشيطان بشبه ملاك نور فسجد له وأقنعه أن يرمي نفسه في بئر عميقة ليتحقق عمليا عناية الله وإنه لم يلحقه درر عظيم لعظم فضيلته ولما لم يميز بفكره من هو هذا المشير عليه بهذه المشورة لظلام عقله فطرح نفسه في بئر في منتصف الليل وبعد زمان أعرف الإخوة أمره وبالكد والتعب الكثير انتشلوه وهو بين الحياة والموت ولم يعش بعد ذلك سوى يومين وما في يوم الثالث وخلف للأخوة حزنا ليس بقليل وأما الأب ابن كيوس فلما بعثته محبة للبشر أمر بأن يقدم عنه قربان مثل المتنيحين ذاكرا أتعابه الكثيرة وصبره على شقاء البري وراهب اخر آخر كان ينظر دائما في قلايته ضوء سراج انقاد لعدم التمييز وقبل في بعض الأوقات شيطانا على إنه ملال فأمره ذلك الشيطان أن يقدم الله ولدا له كان معه في الدير لينال بذلك كرامة أب الأباء إبراهيم فانقاد لهذه المشورة لدرجة أنه كاد يتممها بالفعل لولا أن الغلام نظره يسن السكين بخلاف العادة ويجهز ما يربطه به فهرب منه ونجا. كذلك راهب آخر اسمه نومي هذا أظهر من ضبط الهواء مقدارا زائدا ومكس سنين كثيرا حادثا نفسه في قلايا فهذا تلاهت به الشياطين فيما بعد وهزأت به بإعلانات ومنامات أظهروها له فتهود واختتن. بعد أتعاب وفضائل جزيلة فاق بها جميع الأخوة لأن الشيطان لما رام خديعته أراه مرارا منامات صادقة ليحسن قبوله وقبول نفاقه ويجعله حسن الانصياع لقبول الضلالة التي كان عتيدا أن يمليها عليه أخيرا فأراه في بعض الليالي شعب المسيحيين مع الرسل والشهداء مظلمين مكمدين محبسين مغمومين من كل خزي ثم أراه شعب اليهود مع موسى والأنبياء متلئلئ ضياء باشا مستبشرا وعرض عليه الخداق قائلا إن شئت نوال فرح وضياء هذا الشعب فتهود واختئم فيلوح من جميع ما قيل إن السالف ذكرهم تلاهد بهم الشياطين لخلوهم من نعمة الإفراز من كتاب الدرود المصدق المنامات يشبه من يريد أن يلحق ظله ليمسكه فإن الشياطين العجرفة ينزلون في الحلم بما يكون مقرا منهم فإذا تمت المنامات نتخشع نحن كأننا قد تقربنا من نعمة النبوة فيتعجرف فكرنا جملة الشيطان. إن الشيطان هو روح علام بما فيه اسكتس الهواء فإذا عرف إنه قد مات فلان يسرع ويخبر به ويخدع الخفيف العقول وقد يتشكل دفعات بشكل ملاك نور أو شهيد من الشهداء ويرين ذلك في الحلم وإذا انتبهنا يملأنا فرحا وأبه. قال أحد الشيوخ حتى ولو ظهر لك ملاك حقيقي فلا تقبله بل حقر ذاتك قائلا أنا عايش بالخطايا فلا أستحق أن أنظر ملاكا